كما وعدنا بذلك في اللقاء السابق قال رحمه الله في مسائل عقدها حول الآية المسألة الثالثة إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله رجال مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة للفرط بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجد لا مفهوم لقب وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة فاعلم أن مفهوم قوله هنا رجال فيه إجمال لأن غاية ما يفهم منه أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان القرآني إذا كان غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل وتقدمت أمثلة لذلك وإذا علمت ذلك فعلم أن السنة النبوية بينت مفهوم المخالفة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة رجال فبينت أن المفهوم المذكور معتبر وأن النساء لسنك الرجال في حكم الخروج إلى المساجد وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة بخلاف الرجال وبينت أيضا أنه يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها إن شاء الله تعالى وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى المساجد فهم مأمورون شرعا بالإذن لهن في ذلك مع الالتزام بالشروط المذكورة أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله في صحيحه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 والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الزوجة إذا استأذنتهم رأته في الخروج إلى المسجد وكانت غير متطيبة ولا متلبسة بشيء يستوجب الفتنة مما سيأتي إيضاحه إن شاء الله أنه يجب على زوجها أن يأذن لها ويحرم عليه منعها للنهي الصريح منه صلى الله عليه وسلم عن منعها من ذلك وللأمر الصريح بالإذن لها وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب كما أوضحناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك وصيغة النهي كذلك تقتضي التحريم وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الى غير ذلك من الادله ثم قال رحمه الله قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثني حرمله بن يحيى اخبرنا بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ عند مسلم فزبره بن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن وفي لفظ لمسلم أيضا فضرب في صدره واعلم أن ابن عبد الله ابن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه بلال بن عبد الله بن عمر وفي رواية عند مسلم أنه واقد بن عبد الله بن عمر والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال وواقد ابني عبد الله بن عمر وقد أنكر ابن عمر على كل منهما كما جاءت به الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سبا سيئا وقال منكرا عليه أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن فيه دليل واضح أن ابن عمر يرى لزوم الإذن لهن وأن منعهن لا يجوز ولو كان يراه جائزا ما شدد النكير على ابنيه كما لا يخفى وقال النووي في شرح مسلم قوله فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا وفي رواية فزبره وفي رواية فضرب في صدره فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه قال المؤلف رحمه الله وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجد فاعلم أنه ثبت في الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد فيصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت كن نساء المؤمنات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 دالة على ما دل عليه حديث عائشة هذا المتفق عليه من كون النساء كن يشهدن الصلاة في المسجد معه صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته